فرات سائِغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حذية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار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 إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروم وما يستوي الأحياء ولا الأموات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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ يُجِزَى كُلُّ كَفُورُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّ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 وَلَئِن زَالَتْ آيَةٌ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَ أَوْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَذِيرٌ